اِلَم تَنْتَهِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لا ربي شقيا فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صديق العلياء وَذَكُرَ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا